لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسره الذين اتبعوه في ساعة العسره بعدما كاد يذيق قلوب فريق منهم ثمَّ تَبَعَ لَهُمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَأُوفُ الرَّحِيمِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَفُسُهُمْ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا ألا من الله إلا إليه وظنوا ألا من من الله إلا إليه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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب، ذَلِكَ بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب وَلَا مخمص وَلَا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون واديًا.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 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا ليتفقهوا في الدين وليحذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم, لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لِأَهْلِ المدينة ومن حولهم ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا عن الرسول لا اي يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمص وَلَا مخمصت في سبيل الله ولا يطعون واديا ولا يطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح.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 ليجازئهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليانفرون كففا فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. ليتفقهوا في الدين ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولينظروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضروا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظه وعلموا ان الله مع المتقين واذا ما نزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتم إيمانا فأما أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين أو مرتين ثم لايتون ثم لايتون ولاهم يذكرون وإذا ما صوره نظر بعضهم نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله